Bye.、Mm -hmm. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا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 إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله اكبر ل ل ه أ الله الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله أكبر الله ه أكبر أكبر أكبر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 قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله الله